أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسرى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله وساء أحوى سنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذثر من يخشى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 صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث راشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آية ليس لهم طعام إلا من ضلي لا يسمن ولا يرمي من دور من يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها سر مرسوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصطوفة وزرابي مبسوثة أفلا ينظرون إلى الرب كيف خلطت وإلى السماء كيف وفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بالسيط. إلا من تولى وتفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والكدر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جَابُوا الصخر بِالْوَادِ وترعون في الأوفاد الذين طروا في البلاد فِيهَا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رَبَّكَ ربك فأما الإنسان إذا مرت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مرت له فقد رعي رزقه فيقول ربي أهان بل لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار فأتلا لمن وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجين يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وَأَنَّ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا أيتها النفس المطمئنه ادعي الى ربك راقيه مرقيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل في هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في الفبد أيحسب أن لن يقدر عليه احد يقول أهلك سمالا نبدا أيحسب أن لم يروا أَلَمْ ألم نجعل له عينا ولسانا وشفتين وعليناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدوا كما العقبة فك عقبة أو إطام في يوم ذي مسربة يتيما ذا ذا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم النار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها من زكاها وقد خاب من تستاها تذبت تموت بطغوى بعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا قتل فتلبوا عليهم فسوها ولا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تدلى وما خلق الزكر والأنثى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستونا وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغمي عنه ماله إذا تردى إن علينا وإن لَنَا علينا للهدى لَنَا لنا وَالْأُولَى نارا لا يصلى ما إلا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطفى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولترس يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يديما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليديم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما رعمك ربك فحج بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرا ورضعنا أنك وسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فَإِذَا خررت كنصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثم رددناه أسفل سَافِلِينَ إِلَّا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات فلهم أَجْرٌ غير من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 الله إن الإنسان ليطرى أرعاه استغنا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إِذَا صلى أَرَأَيْتَ إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى لن ينكرل نسبعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلدعو ناديه سندعو الزبانية فلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما مَا ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملايثة وروح فيها بإذن رب من كل أمر سلامني حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين تفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يكون صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إيمان بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعند الله مطلقين له الدين حلفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نار جهنم فِيهَا فيها لَهَا هم أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خير هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رب تعدل تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربو عنه ذلك لمن خشل ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا تلسلت الأرض زيتا لها وأخرجت الأرض أبطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم قام يا من قال ذروة طلرا يرى ومن يا من قال ذروة بسم الله الرحمن الرحيم والعاد فالموليات فأتون به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا نرسع ما في الكبور وحصل ما في الصدود وَلَئِنْ أُتِيَ يَوْمَئِذٍ لَّقَبِيْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ الناس وَتَكُونُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خفت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا له نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى زرتم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 يحسب أن مَا له أخده كلا لن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله موقدة لكن فالطلع على الأفتدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممتدة بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بعجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم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 أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليدين ولا يحب على طعام المسئين فويل للمصنين الذين هم عن صلاتهم سامون الذين هم يراغون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَا ذَلْتَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَارِئَةَ هُوَ الْأَبْتَرْ بسم الله الرحمن الرحيم قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابدهم ما عبدتم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 إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وسب ما أونى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرعته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد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 إلا الناس من شر وسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.